إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يرر فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به بإسواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالم إنك حميد المجيد اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المرام من الأحكام للحافظة بن, علي بن المصلي. عن ابي جوين بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليهم من الاثم لكان ان يقف خيرا له من ان يمر بين يديه عليه واللفظ للبخاري ابو جهيمي كره حرد رزاي خويا سيدي فالميكه اي قمبري صلى الله عليه وسلم فرميتي حريتك مزاني كوالا بل دستي نياشكل كنوجدك دانا نبيتن سن جناحي دقاتي باشتروا ابو كوا سل راب وستي 40 خيرا له من ان يمر بين يديه سل راب وستي دوار دجله ما منزاني او تلقى زيتسول الرياضه دجله أربعين يوماً أربعين شهراً أربعين خليفة. بل الرؤيات بس ذا. الرؤيات أربعين خليفة. انسلسل راب وستين. أوش أويد تفسيري حدث ريح يشخو دكاتن. وعن عائشة رضي الله عن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سؤيلة سؤيلة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة ترحلة. أخرجوا مسلم. عائشة الله زي خواتي سألت بكونوا زاد بصدح أحد يسيرا ده فالمثلا مثل صلى الله عليه وسلم ستري مصلي فقال مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل حشتري حشتكي أو استني استني أو قمباتك قمباتكين بس يشتري او وعن صبرة عن صبرة بن معبد الجهاني رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم الصلاة ولو بسهم صبرة كريم معبد الجهاني كانو اوضح لسير رواس في خمبر صلى الله عليه وسلم دخلت في خمبري صلى الله عليه وسلم فرمياتي بهاد يقل ايوه ستريه اقلابنه لابوسه لابوسه ولو بسهم قد بيتم. وعن أبي ذرني الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود وفيه الكلب الأسود شيطان أو ذري غفاريك نصت وشتالك حديثي لبيع مبروأة كدي صل الله عليه وسلم فرمويتي كبيع مبريخواي صل الله عليه وسلم فرمويتي يقطع صلاة صلاة الرجل المسلم أويك ونجي إنسان كذا رجل مسلم من أيوني أثرت إياه نفسك بس بيرك أنا بس بيعي لك مسلمان مر اللي كان عليه بره اللي كان عليه مر المسلم لكن تو إيه لين مر اللي الجر جرح بيجي مسلم إذا لم يكن بين يديه أقل فيشي سترنبو منذ مثل مؤخرة الرحل وشتحشده سيشد هاي دكاترة يقلون المر أفراد دوم جدرش سيم كلب الأسود طبعا أول خلو مع بالكلب الأسود من كلب الأبيض قال كلب الأسود شيطان غام طبعا أول ذيك أنا تفصيله يزود وديش ده ناس من هالتفاصيل بس ما عنده أفراد جيش كلب الأسود طبعا مثلا حمار حمار ليه كانه إنه عباد ذاتا أبقوم وجيش يسكن دروجتين وكان مصلي كان دروجتو نيش مانكر أبشر كان كان بلان عندك شو مصلي ما يسألون أن إمام الله لما أموم صفي دوام نقصانيه لسالة بيرس تصبقي من تفصيلة ما نريد بكرتي بسي وله عن أبي هريرة بها و... و... و... و... ما أشتش كده وله يعني مسلم لا صحيح مسلم عن أبي هريرة نحوه دون الكلب بسي وينك وفي كلب أحيان أحيان أحيان أكيد, أكيد وله ول... وله كغتية وله عن أبي هريرة يعني ولمسلم ولأبي داود والنسائية عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض الذي اشيرت أنه قافتك يعني بالغه بالغه كذلك حائض عنه بالغه نحن عنده شيء حائض يعني خوين ناسيبه يعني من دال عونية من دال شمولنا كان وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإذا أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن ابى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كهذا نصبت حفتا حديث رواية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 قرين الشيطان عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فينصب فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط قطا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد بن ماجه وصحوي بن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. حديثه كله ضعيف طبعاً. شغل بني الضعيف والجامع الصغير. إن أي توا. أو هو رجل ضعيف ولا خبيث في المتن. كتب عن بني الله عليه وسلم والسلام. هذه أقول أيوا. نيش جيت إذا صلى أحدكم. هل أقول نيش جيت بل يجعلت القاء واجي شيئاً. قال برا مرخوش تشداب نقص لي سترتك. فإن لم يجد أجل أي فلينصب عصا. بعد قفارك يخوي دابني. فإن لم يكن اجد فليخذ خطا ما خطا شبكته ثم لا ضرر هم المره بين يديه لا بجي مشكله كبيره طبعا هذه نقطه رائعه النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاه شيء وادروا ما استطعتم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 مختصرة متفق عليه واللغ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته مختصر اركان خاصر اركان خاصره دائما هو حركه يعني خاصره يزيد اه خاصره, خاصرة, خاصرة. خاصرة, خاصرة ماشي على صدري كان عياض او يد على صدري او كان وابو سأو هاي مختصرة وفي بخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهودي في صلاتهم الله من هويذن هو فعل كان زلكانة لسلا نيشكانيان ما هو وعن انس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خسرة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 وفي المخاي كان عايش رضي الله عنه. وفي المخاية عايش رضي الله أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم بس فلس فعل كان، لن وعن أنسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابداوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. تقول إذا قدم العشاء. عشان يعني إواره، اجلاني إواره داندرا، خدأو به. نحن خير قبل ان تصل المغرب. سمعت يا، لولا لو دائما دل لا يشخه، دل لا يقارن خيا، خد لي لا يقارن كنا ده بنشكيب كاتن، ده بناكين دوس أويك. دوش لرمضان هي، كيست من رمضان زيارته ويا، دشوا وده بنشكيب لرمضان كده ليه وده، بس هون بيشتني، عندك نسيج يا أخو، برداق شربتو برداق او, بردق شربته بردق أو با يوم داي لو يصير لك سنة أخبار ذكينة وان ذري أن أبو الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بسنادس صحيح أبو ذي غفاري يقول الله عنه سر بين كن صوت مشترك الله سبحانه إذا إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى أجر يعلم جهس تقول بون يجي فلا يمسح العصى أو أو كاتين على دريها شيء ده صحيح ده دي لو رغبش بقى لما قالته دي تمام ااا حديثه ضعيفه او يك فإن الرحمه بتواجهه طالما اصل إنسان انسان اا زي كده دركده اهو أن شيخ ابو او كده سلكني زاني اللي داريون ده زي دركه اا باكي قيان جسمك اشي اكيش قيان قال ضعيفنا يعني خايم خايم ده تن فلا يمسح يعني قد نيل كديه. نيل كديه الباني الباني وزاد احمد واحده او دع انام عماد دنايه يعني يجزر يعني وازيل بينكم طبعا أبو عن بغير تعليل يعني الذينه فان الرحمه لا لانيا طبعًا المعاقب حفظ هذه سيرة يعقوب لي ويعاتك اليوم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان بين صلاتي العبد لفمن يعقوب لي قام صلى الله عليه وسلم عائشة لفمن رضي الله تعالى سري نبي سياح يعقوب نبي يعقوب لي صلى الله عزّم نبي أوردان أول النور ترميك هو اختلاس يخلص الشيطان من صلاة العبد ضزيكه شيطان ليده كاسد النوم نيئ نيئ شيطان طويل السكاسد معنى سمع. يعني يان يبذ يشغل خلقه تو يا ناء تاعنا دعوا موظنا فقط شو بقول أو دع المسح لا أو دع دع المسحة أنا ما أود يعني بينا بينا دع بس كل أو أو أو أو كحت... يعني أول يعني أول ضعيف والالتفاتك الصلاه فإنه فان كان لا بد ففي التطوع او الضعيف لضعيف الجامع صغير ما انت ضيف دانا لا. لينامه المديفه قد نكي اوردي ولا يش لما ارتفئ هناك بهلاك الدنا فإن كان لا لك لن يجي طبعا لو يجي الله قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمي متفق عليه انا ذكر لي مالك 217 حديث روايات كده ده ف النبي قص صلى الله عليه وسلم رميتي اذا كان حالكم في الصلاه هل يغلا ولا يزمن فانه يناجي ربه او مناجاته عن استكذه خداي بردياله فلا يبصقن بين يديه بعد لا برغ وي لا بيش ولا عن يميني لا, لا ولكن عن شمالي تحت قدمه لا يتسفي لجير بيشي بلان باشات شي كذا عن شمالي تسفيك عتقب لي قبله ديزال حرامات زايس لا بيش لا روي لقرب النبي، ما؟ وفي الرواية أو تعتقدنه يا وعنه دجالا عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت بجانب جانب بينها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرضه. لي في صلاتي راهو البخاري طبعا قرام الليل كنا نبزا نمسكين وشاء طبعا كوع ما يساعدين دوقردك هل دو يعني؟ دوقردك يعني رايحك. ضد زمد عندك الرايحك. ستر رقيق المزخرف هذا زخرف فشي لا يعني لفرميتهم دا عايشة رزاية قواني سبي. اوش يابو او رايخ يابو سترد لي جانبا لا كيفي اوكردبو دا فشي ابو كي بيغان ب بگو صلى الله عليه وسلم اميط عنا قرابك ان فرمي الله قد لا لا لبردي فانه لا تزال تصاويره أو رسوماته تدايا تعرض لي في صلاتي يجب لي تجافل رواه البخاري احن شيء صحيحه يعني تبون تعرف عن اميطه ايماطه لا لا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 يعني في حديث عائشة في قصة ابي أبي ابي جام فان الهتني عن صلاتي طبعا واش جان بي وكرم قما قمص لك وقمصل اشيا قمص اشطوله لا علم لا وكان ابو جام امر بحديث هذا النبي صلى الله لا اعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الخميسه إلى أبي جام وله الحديث الذي اشار اليه مصنف النبي صلى الله عليه وسلم لا خميسه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 لا لا من لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قصرين لا لا لا لا لا لا لا من لا لا هذه لا لا أنت أعلم أعلم. تقولي أعلم يعني جالي أنيا جول جول جول جول مثلاً هني أو هو أعلم نخ نخ نخش نخش يعني له أعلام. أعلام <تصفيق> <أوه يا> <تصفيق> لو أعلام يعني لا أو بده لا يعني الزخرفة يتنفلينها ألهتني عن صلاتي أولا لا أعلم لأولا لأولا نجلقي لأولا نجلقي مشغولة نجلقي وعن جابري ابن يسمورى رضي الله تعالى عنه طبعا لما البخاري دائما دو جابر معنى جابري عبد الله كهذاب بطيان صدسل حدي شرطة ريايتك جابري كري دائما دائما ويانا نزار فينسط ويانا صتو عن جابر بمطلقي ذا بذكره عبد الله غلبوا خاري عن جابر برام عن لو قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أولاد أرجع إليهم رواه مسلم جاء بكريسة مراكسة سلو شرحة صلى الله عليه وسلم فميتي باش دفن في قواة صلى الله عليه أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فلندخل الكياه ثابيه ولا تمسع اسمانك لا لناونيش ساري برندك عاتن لينتهي لنا ذاته اوانيك سست ساي يان وناكن يان عصماني عصماني. يان او لا ترجع إليهم يان بالوي بترسن نو خوي دون سواك انا نبستين توكوري ام كاتن كاتوجك ثم اشتما ذا كان وله ولو يعني لمسلم يعني مسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره الطعام بحضرة طعام ولا وهو يدفع لقمتان فخرج مسلم هذا ولو يعني ولو عن مسلم عن عائشه لولي مسلم عن عائشه صحيح ايمان مسلم بداية عائشة قالت فرميتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة ايغنبري خوا ابو صلاحا فرمي كسي ني ني ني ني ني ني ني ني ني ني لا صلاة ني الطعام ناندان هنی از دیت وای ولا وهو يدافع دفاعی لقب بذار. نه کاتی کتنگایی ش. بس خواردن باشد تاک. خواردن چه دبی دان درابی. استعمال در کاره بودن لو دیوایی. خواردن دان درابو. کلیف کاره بودن خوارد دان درابو. کلی دان درابه. در کار بانجید نجی خواند کن. بله اگه لو دیوایی بودن. لسبب هر ناسیوب تیوبی نه نه نکه خود دخوی. لا وعن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشيطان فإذا تثأب أحدكم فليكثر ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة هل يكث لنا أن الشيطان كانت أوين أو أو الشيطان وياه با... التتأب أو دو باوشك لا شيء الشيطان وياه هل يلب يلبعش جهاتي سبحان الله فالياكذب ما استطع فالياكذب أون يبيدكى بس بس ده يلاقيته أو ذاك هذا للروايات كلها في الميتين فإن الشيطان يدخل في فيه شيطان دستنا ان يكون هذا المسجد من المسجد المسجد في الصلاة المسجد المسجد في المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد في الصلاة المسجد المسجد المسجد في الصلاة المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد بكم اليوم وباب المساجد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور داعش رضي الله عنها قالت أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور فرمي بيعنبر صلى الله عليه وسلم فرمانك دي كمان مزجوا دروس بكتن وأن تنظف وتطيب. في, في الدور. في الدور يعني لو لو خان هم هو شيني شيني هم منطقة ليهبيتن. وان تنظف وتطيب. مز مزجاتك تنظف بعد تطيب. بندار أوكي. وصحى يصالة الباميش. بصحيح أنا يا وع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اعتقدوا قبور مساجد يهيم مساجد تعنتي صلى الله عليه وسلم حتى لا تمرجشي هلا أو مثلا يفروض كأجت عليه أنجو أو كن لعنة إخوائي قاتل الله يعني لعنت. لعنة لعنة إخوائي اللي ذولا كيف بدأ تي أنا قبلي جوري يا قامرسلا أنا تي أنا كنت ذكر ذا أوه اتخذوا قبورا بجانب مساجد مزجوت يعني يجلس ذكر نسق قبله كان وزاد لمس وزاد في مسلم والنصارى جاتا لبوته يعني قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بجانب مساجد كمان كان ذكر غورغوري في قبلاني ذكرت أنت ولهما يعني ولي بخاري ومسلم في من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لحديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شراء الخلق بخاري مسلم طبعا لحديث بخاري مسلم ده عائشة رضي الله عنها في مثل أوان قراءة بيوت صاع بمردوعة أو قر قراءة أنسي دك دك دم زقوت في غمرة الجاهلية لبعض اليهود فيه ولا او له خلقه الصالح صالح يا ال فهي هم ايه أوان آه. أوان أوان إيه إيه أوان اللي ما بيها هي هي خو بيسن يعني إستا أوه أوه أوه هالشيء بيجي هالشيء بيجي دري أوه نواب إيه إيه هالشيء بيكانوا هالشيء بيجي زاني شردين يهودنا صالحين أوه حتى يهود يعقو نصرة بيسن وكان يبني نوح هم بيكانوا رجال صالحين اللي يبنوا عباد ذا في ميتن كانوا يتعبون لا يأكل يان الصنوبر بس بس او <تصفيق> انا كيدي انا السنه السيئه ابو خرشي او <تصفيق> انا كيدي انا بلان غيري وانني بكام بك ولا لا سرزريو لو, لو, وان لو, لو ها <تصفيق> بس معناه اني في بي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه, فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديد متفق عليه ابو هريره رضي الله تعالى وسلم لا يجوز بخيل دنيا ايضا في غنب الخواس صلى الله عليه فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد Yani o Rusya'da selamımız gitti. Dürüst yani. O yani. Dinga. Yek dingarımız gitti. Bosta öyle. Kaos ne oldu? O tuşa raktız. O zefe. Haram ne? Biz ne biz? Ne biliyorsun sen? Böyle. Yani bileş tamam. Kral bu adamı öyle söylerim. Hadi. Fecaa derecede. Yani Lutchy. Lutchy. Kayıp salı بل فن جرى هنيك نسيتي جماعه يعني بل نسيتي جماعه الفرسان يعني كمل الفارسي شغله بخو اصلا بترن اصلا اصلا بخوي نروا هذا اثبت لي ان اللي مزبوعه مزبوعه راكب الفرس سوايا ربطوه اهو آه وعنه ان عمر رضي الله تعالى عنه مر بحسان يرشد للمسجد اا ضله وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه إمام عمر رضي الله عنه إلى السربي بجيش ثابت تبيني ونشيدي لنا يعني صلى الله عليه وسلم فلحظ إليه يعني كان ميكا يعني قليل يكتب. أستدي فلمه. فقال قد كنت أرشد فيه، أم أن أدق أي سرود من دعوت أو شعرا من دقوت وفيه من هو خير منك. بعمري خالد كان وبيدعوا السريع. قوته ده قليل جدا كده المي له. تمانة وسبعة أنا أشبك وثا. هذه كم كسباني في هذا أو الجزء. أول جرب بلجيا. لسنا وين دليل شيء يقيني بهمو. مهما يكون أو أي مقابلتي، بل على مستوى أدب أبدي، في أدبي نعمة، بس توجه جملة، بلى أوها أوها أتوش تقول جزوز رجالي تو حدسك ما ديتلي، جزوز رجالي تو أتقينك إيش تبي؟ وعنه ليس عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ظالفا في المجلس، فيقول لا رده الله عليك. فان المساجد لم تبنى اذا اه روستم ا امامي بوراي رازا اخو على السرميه قبلت يا قمبري اخو على فرميتي هذه الجيلي ابو كسيك لناو مزقوت هاوردكابنك دكا شتيلياب زربوه لمزقوت رحمت الذي لبابوي وما ليب زربوه شادتي وبي انت مزقفتو ها مزقفتي فلاني كلاس شينا بدا لا ردها الله عليك إن شاء الله نعبينيها فان لبر المزجوت اللي باهو يدرس نكلايا إن الله في خمرك قبل أي فمك مذكِر فمك إنما بُني لصلاة وذكر وقت لغوات القرآن لبعض دوس كاه وعنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد تقول أن لا أربح الله تجارتك زاد الروان مسائيه والتمدي وحسنه وضعيف جعل صغير حذرك ضايقه عين ابو رجل رجله بيغنبري كويس صار مرميتي اجي اخت عندي تذكريه ياندفروشي لمزقفتي ايش تشكر يا تشكر فلوس لمزقفتي بابي لي يا ربي خير وبركات فارو بركة بركاتك وتناوي او باز رجع لي كاي ما وصلت شند زعيفه شو شغل الباني هذا مش... الباني على قال الباني نال لي فكانية شاء الله حسن. سهل إن شاء الله لك كم؟ بعيد نخليه في بن حجام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يشتقال فيها رواه احمد وابو داود بسند ضعيف حديثة حديث غششق البعيد حسنا لا الوال غليزي نيتي حكيني كره حزام كسل حديثي رواه كل لكن بغمبني خواي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد لانه امس قوتك حدودك هناك قال شلون ولا يستقاد فيها كسش يش رانات عائشه رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه عاشره يا اخوانا سالي بلفمت اا صادق اللي بيوقاص تع صادق اللي بيقاص خالي في غنبليه بيغنب فيرمي هذا خالي فالي يني احدكم خاله أو خال ما باركس خالي يكون بين نشنده بالروج خندق تي لات بين دار بو بيغنب رسول الله عليه وسلم خيوته لبو هل دا للام زوجت بي لو ليعود من, من قريب لو تزوجتي سردان يبقى هو موجود اصلا ولو انسان في وجهه نوم الجديد هذا عليه وعنها بله؟ فضرب عليه وانها ضرب عليه بلى يمسي عليه يا برغون فضرب فضرب يمسي برغون يا برغون يا ولكن اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد متفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه وسلم يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها رضي الله تعالى عنها لا يعشر صيغة أن والدته سوداء كانت لها عباق في المسجد فكانت تأتيني فتحدث فتحدث عندي دو يدل الحديث على أن جواز الإقامة والمنام في المسجد حتى من النساء لا سيما لمن لم يكن له مأوى يقيم فيه طبعاً ده فمثل في دا في الرش كانت لها خبائن في المسجد خبائن يعني وجوهش في دا كوة هي الخيمة خيمة خيمة خيمة جيكيا لو ينام لو يبو. فكانت تأتيني دهت لامها فتحدثوا عندي سيدو لدين كاز جن زغنابو وجواز ضرب الخباء والخيمه في المسجد المقيم فيه والمعتكف فيه اذا لم يضيق على المصلين فان ضيق ازيل طبعا حتى الوقت في غنبيل صلي وسلم وقتي وانا بسيدو لدمان ابو اعتكافي هذا كاز جوت سيدو اوت متل خلنا ياك يعني تشبيه جوت انا بيعمل خيوط الشموع خيوط غنية، أقل أقل، أو يخوي ناو، خاص، تعبت بخوي. فاجبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. أنس بن رضي الله عنه في فرمية كياخن بني إخوائي صلى الله عليه وسلم في تفكر لمزجوت لمزقود قناحك كفارتك هو بيشاري بيشاري هذا لن يعني ما يا وقت الله عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد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 مولودك دكيتته بجدك مولودك يا خوي قصي نفسك سر رايج ديتا ما هو سايز لينو مو يعني فقرك ودك كامل سمبيها سمبي ولا رحم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما امرت بتشييد المساجد فقد هو ابن حبان ليرجع ده على تحريم الله عليه، فرمان يعني عن يوم عم من عمل اليهود والنصارى. عمل الجلقاء المسيحي من بالي، فمن تشبه بقوم فمثلهم وذكرفة المسجد ليس من السنة بل من البدا على ما في الإسلام نفقت يوم محرم، رشت بستان، وهذا فالمين. وعن أنس رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمت حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي. وا استغربوا وصاحوا من خزي ما شاء الله من جذاء بيدانا يا أنا سكرى مالك رضاي خوايا سربي ده فلمي كابي غمباري خواص اللّه وعليه وسلم فلمويا تي أمن بعداشت الأمة لما بتصاعم نيشان ذبحان دام حتى جرات وشده شقتك بوسكاك يعني شده انسان إنسان او قلناه يان بوسكاكش يعني شده شقتك لاومزجبته فريب ده شده شقته مزجبته ببيني فريب ده حتى أول شام فيهم نيشان ده حديثكش أبو قتادة رضي الله عنه قال سلمي كستوحفتح سرِيَاتكِهَا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أبو قتادة رضي الله عنه قال سلمي دفن مبيع من خاص صلى الله عليه وسلم فرميتي هذيجله وها تمسكوت بعد أن نشي حتى وكدورك منجدكها حتى في خمس صلى الله عليه وسلم نامزقفه كلا خذ مايبو كأذا تناوم تجوز يكسر دارش بيغمد فالمي قم فصلي ركعتين لو عندك على ما كان أو إذا كان دليل حتى على دارش نيش نبي ليتو بحسب كاتن بحاول ذاتن أويبك أو تبدرن دور قادني شقيم كاتنو نكبي الله من سبحانك اللهم يا حمدك شدوا الله إلا إلا أنت نستقبلك ونتوب إليك واخر دعوانا الدعوان الحمد لله رب العالمين